بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالمغريات قدحا فالمغيرات صبحا ف أ ث ر ن به نقعا ف و س ق ن به جمعا إ ن الانسان لربه لكنود و إ ن ه على ذلك لشهيد ش إ ن ه لحب ا ل خ ي ر ل ش د ي ى شركه دعويه ا غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي لخبير